وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولداه الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحر في الأنهار لهم فيها ما يشاؤون، كذلك يجزي الله المتقين الذين تتّقوا. فَاغْمُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ تُطَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ دُخُلُ الْجَنَّةِ بِمَا كُنْتُمْ تَمُلُونَ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم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 وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاو المبين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 فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 اینما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له کن والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر له كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمؤمنين 11. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 12. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء فهي أضلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السر سماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من يُقِيمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ